الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم لام م تلك آيات الكتاب الحكيم ودا ورحمه للمحسنين ود ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخرتهم يوقنون الذين يقيمون يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك وَمِنَ النَّ سِمَ يششتَرلَهُ الحَدثِ لُضَّعَن سَبل اللههِ بِغيرِ عمَاتَّخِذَهاَاهُذوى وَمِنََّ سمَ يشتَرلَهُ الحَدثِ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 عَلَّنِي آيَاتُنَا وَلَا اسْتَكْبِرَنَّ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَبَشِّرْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمنوا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 ولقى السماوات, ولقى السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وألقى في الأرض رواسي وَأَنزَلناَ مِ السَّمائِمَا فَأَ بَتنا فيِيهَا مِن كلُِ زَوج كَريب هذا خَقُ الله فَأغني ماذا خَلَق الذيينَ مدونه هذا خَقُ الله فَأغون ماذا خَلَقد الذي مدونه بل الظالمون في غلَ مب بل الالمونونَ في غلَبل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 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ الشرك لظلم عظيم ان الشرك له المنعظيم اصينا الانسان بوالديه حملت امه وهنا على وهن وفي صاله في عامين اصينا الانسان بوالديه حملت فصاله في عامين وفصاله في عامين انشكر لي ولوالديك اليا المصير وفصاله في عامين انشكر لي ولوالديك المصير وان جاهدت بما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا تابع سبيل من اناب إلي وترى سبيل من اناب الي ثم إلي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها تَكُن مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونَ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ يَا مُنَى إِنَّهَا إِلَّا إن كَمِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونَ 111. إن الله لطيف خبير 112. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك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 الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 115. تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم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 113. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 114. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 115. ومن يسلم وجهه فَإِسْتَمْسَكَ بِقُوَّةِ الْمُذَكَّرَةِ وَإِلَى الأمور عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إلينا ان الله عليم بذات الصدور ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نطرهم الى عذاب غلي نمتعهم قليلا ثم نطرهم الى عذاب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 يا من لله ما في السماوات والارض لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد ان الله هو الغني الحميد ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ما نفدت الله ولو ان ما في الارض شجره اقلام والبحر يمده من بعده سرات ابحر ما نفدت كلمات الله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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ أَرَأْ نَزَّلَ اللَّهُ بِهِ الْكِتَابَ ۖ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 ايات لكل صابر شكوا واذا غشيهم موج كالظل لذاوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم موقتصد واذا غشيهم موج كالظل لذاوا الله مخلصين له فلما نجاهم إلى البر فمنهم مكتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفو وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفو يا اتقوا ربكم واحشوا لا يجزي والد عن ولده ايها الناس اتقوا ربكم واحشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما, يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولى وجاز عن والده شيئا احسن يمن لا يدي وارث والد عن والده ولا هنود هوجاز عن والده شيئا ان الله حق ان وعد الله حق